னியு விநியோன ذِ نَ عُمَّن آيَاتِنَا يُفِلُ هُنَاكَ مَكَوْا وَمَنَو بِمَا كَ ان الذين امنوا وعملوا صالحات يديهم ربهم بالمنن تجيرين من طا மூம் பி அக்க ஐ அம் பி ஆ சரா وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر ذالهم بالخير لقد الىهم اجلهم انا زعر الذي